وكذلك أنزل الله آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشرحو والمجوس والذين أشرحو إن الله يفصل بينهم يوم القيامة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 كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ قَسْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ خِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَدُّ مِن تَوْقِرَةِ سَهْمِ الْحَمِيمِ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ